يا رب انت اللي بترزق كل العباد في الأرض بحساب وبدون حساب يا رب انت اللي بتخلق والحكمة في قلب العب والكل شيء ثواب في الأرض بحساب وبدون حساب يا رب انت عملي بتخلق والحكمة في قلب العبد والكل شيء ثواب الكلمة الطيبة صادقة والدحكة في وشك صادقة وأمانت الكلمة صادقة وعفى في النفس صادقة الكلمة الطيبة صادقة والدحكة في وشك صادقة وأمانت الكلمة صادقة وعفى في النفس الصدق والدين هو المعالة ده أول درس إلا درسته في الكتاب.